فَذِكْرُ مَوا عَلَى الطَّرِيقِ بَلَاءٌ أُسِيَّةُ الْأَضْغَا وَالْأَلْوَانِ تَدْعُو النُّفَتَ الرَّاقِدِينَ تَنَبَّهُ وَتَحَرَّرْ مِنْ وَصْتِ الطُّيَانِ وَتَحَرَّرْ مِنْ وَطْأَةِ الطُّيَانِ إن كنت تبغي أن تعيش مرفها وتظل عمرك رافلا بأماني فاغضض عن الضغيان عينك واسترح واهتف بطول العمر للسلطان وانظر إلى الأطفال دوما هاتفا هم الليالي عن الجهاد نهاني أَمُّ اللَّيَانِ عِنْ جِهَا دِنَانِي هَذِ الدِّمَاعُ عَلَى الطَّرِيْقِ مَنَائِرٌ قُدْسِيَّةُ الْأَضْوَاءِ وَالْأَلْوَانِ تَدْعُ الْغُفَاتَ الرَّاقِدِينَ تَنَبَّهُوا وَتَحَرَّرُوا مِنْ وَطْقَةِ الطُّغْيَانِي وَتَحَرَّرُوا مِنْ وَطْقَةِ الطُّغْيَانِي لا تذكرن ولو بقول هامس خبرا عن الأغلال والسجان وعن الزنازين التي فيها الردا متربص بكرامة الإنسان وعن المجازر لا يداع حديثها لكنه يأبى على الكتمان لكنه يأبى على الكتمان هذه الدماع على الطريق ملائل قدسية الأقوى والألوان تدعو الوفاة الراق تين تنبه وتحرر من وطأة الطغيان وتحرر من وطأة الطغيان وعن الشعوب ردت قطيعا تائها ألفت حياة مذلة وهواني وعن الطوائف عاد عصر ملوكها يرجون نصرا من ذوي صلباني لا تذكر النبى في الحديث منية أنا نقدس أنجس الأوثاني ان لا نقدس انجس الاوثان هذه الدماء على الطريق ملائر قدسيه الاضواء والالوان تداول فسر اللاقدين تنبهوا وتحرروا من وصفه الضياني وتحرروا من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 يرجون دار الروح والريحاني يرجون دار الروح والريحاني